بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيل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 والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء القمر نورا وقد دروا منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.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 عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَنَ الْضُرُّ دَعَانَ بِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ نَرَّكَ أَلَمْ يَدْعُنَا إلَى ضُرٍّ مَسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلم و جاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنون كذالك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلا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 قُلْ مَا يَكُونُنِي أن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِينَ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ إن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ صُدَّحَاهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً فَأَحْيَدَتَ فَأَخْتَلَفُونَ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِرْوَبْكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَأْخْتَلَفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُزِلَّ عَلَيْهِ آيَةٌ مِرْوَبٍ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَمَنْتَظِرُ إِنِّي مَعَكُمْ المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر إن رسلنا يكتبون ما تنقرون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 جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنهم أحيط بهم دعاوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما فَلَمَّا إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يبغون في الأرض بغير الحق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 وَمَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامِ حتى إذا أخذت الأرض زخرفاً وزيّنت وظنّ أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا لين أونا أرنا فجعلناها حصيداً كأن لم تغنى بالأمس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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهكهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولا أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم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 كُلَّ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تتقون ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ لَا تُصْرَفُونَ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يبدؤ الخلق ثم يعيده. قل لله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأنما تفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟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 اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَفَمَا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ به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 له لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به.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 وما يعزب عرضك من مفقال ذروه في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف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 يَقُولُنَّ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعُ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيكُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاؤكن ثم لا يَكُنْ أمركم عليكم غمة ثم لا يكون أمركم عليكم غمّة ثم قضوا إليّ ولا تنظر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 قال موسى أتقولون للحق لما جاء أَسِحُرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدَنَا عَلَيْهِ أَبَا نَا وَتَكُونَ لَكُمْ الْكِبَرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْلُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما ملقون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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة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 سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم في العون وجنوده بغيوا عدوان حتى إذا أدركه الغرق قال موت أن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 كَبِيرًا دَانِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ فِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ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 لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتمرين ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فَتَكُونَ من الخاسرين ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون Fol I هم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلو كانت قرية آمنة فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم ومتعناهم إلى حين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 فَأَنْتَ تَرَوْنَ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُ يسكن من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفقم ولكن أعبد الله الذي يتوافقم وأمرت أن أكون من المؤمنين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 سسكى الله بضر فلا كاشف له إلا هم وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الوحيم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 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَرَادَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ أَرَادَ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا أَعْتَدْنَا عَلَيْهَا وَمَا أَنَا بِهِمْ بِوَكِيلٍ